8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 9 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين لِيُؤْنِيَ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ